صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۚ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى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 وَمَا جهنم جَهَنَّمَ وَبِئْسَ مَثْوَاهَا أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُطُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوْصَلُ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنة عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجههم وذريةهم والملائكة ويدخلون عليه.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 وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا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 بل لله الأمر جميعا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءَ اللَّهُ لَهَدَنَا ۖ وَلَٰكِن لِّيَذُوقُوا الْعَذَابَ الَّذِي عَمُوا ۚ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 إن الله لا يخلف الميعاد، ولقد استهزئ برسل من قبرك، فأمليت للذين كفروا، ثم أخذتهم، ثم أخذتهم، فكيف كان عقاب؟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 وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبرهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا ويقول الذين كفروا لست مرسلا